والذين كفروا أعمالهم كسراب بطيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه Allahu siriğ al-hisab, evk zulmatin fi bahri al-ji, oşa h məujum min fawqhi məujum min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 فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برطه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل